إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مرضوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضافرون